نرجع البصر كرتين يقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوم للشياطين أعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكادوا تميزوا من الغيض كلما ألقى فيها فوجوا سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟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 بشيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور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 أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون Oğlu, "O, alledi, zara'kum, fi al-erz ve ilayi, tuhşurun. Ve yikunun, meta, haza, alwâdû, inkum, sadîkin. Qul, inna, ma, ذِكْرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَا